شكر الله لسماعة الشيخ هذا التعليق الطيب والمبارك أيها الأحبة هذا إعلان من مكتب الدعوة عن ندوة في هذا, في هذا الجامع يوم الخميس بيد الله سبحانه وتعالى عن وجوب بر الوالدين وسلد الرحم يرقيها كل من الشيخ إبراهيم بن عبد الله المطلق والدكتور سعد بن ناصر الشتري والشيخ الأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير أيها الأحبة أسئلتكم كثيرة وكثيرة جدا أكثر ما يتعلق في هذا الموضوع عن موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد بذلت الوسعى واجتهدت في ترتيبها حسب ما يسر لي اجتهادي وأستأدن سماحة الشيخ بعرض بعضها عليه أحسر عليك هذا سالم يقول اختلف بعض أخواننا في وسائل الدعوة فمن قال يقول أن وسائل الدعوة التوقفية ومن قاله يقول هي اجتهادية فما هو الصواب في ذلك وجزاك الله خيرا وسائل الدعوة الاجتهادية لا حسب التلسير وإنما الواجب أن يتعلم ويكون عن علم هذا فرض لا بد يكون البلاغ عن علم وصيرة أما يبلغ من طريق الهتابة أو من طريق الهاتف أو من طريق خطبة وموعظة أو من طريق المشافه لا حسب التلسير عشان ما يستطيع ليس في حد محدود بلغ بل يؤدي الدعوه حسب طاقته وحسب ما يستطيع ولكن لا بد يكون عن علم وبصيره وعن معرفه كتاب الله وسنة الرسول قل هذه شريعه الله لا بصيره يجب يكون عن علم ولا يقول عن جهل